وقد صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الثاني ثم الثالث وخير أمتي أولها وآخرها وفي وسطها الكدر رواه الحاكم والترمذي هامش السنن الصفحة الستمائة والواحدة بعد 600 والفتح الكبير الجزء الثاني الصفحة 99 انتهى الهامش وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح على الناس ببركه الصحابه وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مدة أحدهم أو نصيفة رواه مسلم هامش الجزء الرابع السابعة بعد الألف إلى بعد الألف انتهى الهامش رواه مسلم وغيره وعن عمر رضي الله عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم قام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره رواه ابن ماجه هامش السنن الجزء الأول الصفحة السابعة والخمسون انتهى الهامش وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعل الله اطلع على أهل بدء فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة او قد غفرت لكم هامش البخاري الجزء الثالث الصفحة السادسة بعد السبعمائة انتهى الهامش وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار من حضر الحديبية ان شاء الله تعالى هامش الحديث لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة سنن الترمذي الجزء الخامس الصفحة الخامسة والتسعون والستمائة وفي صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة الثانية والأربعون وتسعمائة بعد الألف لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد انتهى الهامش وقد رؤي عنه بطرق إسناد بعضها رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة قال لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي هامش مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة الحادية والعشرون انتهى الهامش وقد رؤي بأسانيد بعضها حسن عن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون هامش مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة الثانية والعشرون الصارم المسلول الصفحة السابعة والثمانون والخمسمائة والثامنة والثمانون والخمسمائة الصواعق الصفحة الخامسة انتهى الهامش وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر لأن نقلت ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب ويفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل الخلفاء فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواتره بمجموعها ناصه على كمالهم فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين أو اعتقد حقية سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله فيما أخبر عن فضائلهم وكمالاتهم المستلزمه لبراءتهم عما يجب الفسق والارتداد وحقية السب أو إباحته ومن كذبهما فيما ثبت قطعا صدوره عنهما فقد كفر والجهل بمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد كما أنكرت فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي ومن خص بعضهم بالسبب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبه كافر وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق لأن سباب المسلم فسوق وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله هامش في الأصل يواتر انتهى الهامش، فالظاهر أن سابه فاسق إلا أيا يسبه من حيث صحبة من حيث صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كفر، وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة هامش في الأصل يسب انتهى الهامش. لا سيما الخلفاء يعتقدون حقية سبهم او اباحته بل وجوبة لانهم يتقربون بذلك الى الله تعالى ويرون ذلك من اجل امور دينهم كما نقل عنهم هامش كتاب الخصال الصفحة الحادية والثمانون والمئة انتهى الهامش ما اضل عقول قوم يتقربون الى الله تعالى بما يوجب لهم خسران الدين والله الحافظ هذا واني لا اعتقد كفر من كان عند الله مسلمة ولا اسلام من كان عنده كافرا بل اعتقد من كان عنده كافرا كافرا هامش في الاصل مسلما مسلما فقد تكون الكلمة الثانية مسلما وكلمة عنده مزيدة في الحاشية انتهى الهامش وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم يكن بدعته مكفرة لأنهم اتفقت كلمتهم على تكفير من كانت بدعته مكفرة ولا شك أن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر والجهل في مثل ذلك ليس بعذر والله اعلم مطلب التقيه ومنها إيجابهم التقية ورووا عن الصادق رضي الله عنه التقيه ديني ودين ابائي هامش الكافي للكليني الجزء الثاني الصفحة التاسعة عشر بعد المئتين وهذا الكتاب عندهم كالبخاري عندنا انتهى الهامش حاشاه عن ذلك وفسر بعضهم قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكثركم تقيه وأشدكم خوفا من الناس هامش انظر الاعتقادات لابن بابويه باب التقيه انتهى الهامش وقد قال صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فقد كفر هامش لم أجد نص هذا الحديث فيما بين يدي من مصادر انتهى الهامش ونقل علماؤهم عن أحد ثقاتهم أنه قال إن جعفر الصادق رضي الله عنه نام ليلة عندنا في خلوته الخاصة ولم يكن عنده إلا من نشك في تشيعه إلا من لم نشك في تشيعه فقام للتهجد فتوضأ ماسحا أذنيه غاسلا رجليه وصلى ساجدا على اللبد عاقدا يديه فكنا نقول لعل الحق ذلك حتى سمعنا صيحة فرأينا رجلا ألقى بنفسه على قدميه يقبلهما ويبكي ويعتذر فسئل عن حاله فقال كان الخليفة وأركان دولته يشكون فيك وأنت كنت من جملتهم فتعهدت بالفحص عن مذهبك وقد انتهزت الفرصة مدة مديدة حتى ظفرت هذه الليلة بأن دخلت الدار واختفيت ولم يطلع علي أحد فالحمد لله الذي أذهب ذلك عني وحسن اعتقادي يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقني على سوء ظني قال الشيخ فعلمنا أن الله لا يخفي عن المعصوم شيئا وعلمنا أن هذه كانت تقية منه انتهى هامش ذكر شيخهم المفيد أشياء كثيرة عن التقيه والالإصمه لأئمته في كتابه أوائل المقالات. انظر مثلا الصفحة الحادية والستين والمائتين، الصفحة الثمانين، الصفحة السادسة والخمسين والمائتين، الصفحة الرابعة والثمانين. انتهى الهامش. والمفهوم من كلامهم أن معنى التقيه عندهم كتمان الحق أو ترك اللازم أو ارتكاب المنهي خوفا من الناس والله أعلم. فانظر إلى جهل هؤلاء الكذبة وبنوا على هذه التقيية المشؤومة كتب علي نص خلافته ومبايعه الخلفاء الثلاثة وعدم تخليصه حق فاطمة رضي الله عنها من إرثها على زعمهم وعدم التعرض لعمر حين اغتصب بنته من فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك قالوا فعل ذلك تقيه قبحهم الله وقد وردت نصوص كثيرة عن علي وأهل بيته دالة على براءتهم عنها وإنما افتراها عليهم الرافضة لترويج مذهبهم الباطل وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها تقيه وإن أرادوا بقوله ودين آبائي النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فقد جوزوا عليه عدم تبليغ ما أمره الله تبليغه خوفا من الناس ومخالفة أمر الله في أقواله وأفعاله خوفا منهم ويلزم من هذا عدم الوثوق بنبوته حاشاه عن ذلك ومن جوز عليه ذلك فقد نقصه ونقص الأنبياء عليهم السلام كفر وما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك مطلب سبهم عائشة رضي الله عنها المبرأة ومنها نسبتهم الصديقة الطيبة المبرأة عما يقولون فيها إلى الفاحشة هامش رجال الكشي الصفحة الخامسة والخمسون إلى السابعة والخمسين من انتهى الهامش وقد شاع في هذه الأزمية بينهم ذلك كما نقل عنهم قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 فؤلاء عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بالساناتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم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 يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم هامش النور من الحادية عشرة إلى الحادية والعشرين انتهى الهامش وقال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 أولئك مبرؤون مما يقولون لهم نغفرة ورزق كريم النور من الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين وقد روى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد هامش تفسير بن جرير الجزء الثامن عشر الصفحة التسعون إلى الثالثة والتسعين البخاري الجزء الثالث الصفحة السابعة عشر بعد المئة إلى التاسعة عشر بعد المئة ابن كثير الجزء الثالث الصفحة الثامنة والستون والمئتان الى الثانية والسبعين انتهى الهامش والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوي والبيهقي في شعب الايمان عن عائشة رضي الله عنها انها المبرأة المراده من هذه الايات هامش البخاري الجزء الثالث الصفحة التاسعة والعشرون انتهى الهامش وروا سعيد بن منصور وأحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن أم الرومان رضي الله عنها ما يدل أن عائشة رضي الله عنها هي المبرأة المقصودة بهذه الآيات هامش زاد المعاد الجزء الثاني الصفحة الثالثة عشرة بعد المئة وروا البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة ما يوافق ما تقدم وروا ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه مثل ما سبق وروا الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يطابق السابق وروا ابن مردويه والطبراني عن ابي اياسى الانصاري ما يوافق ما تقدم وروا ابن ابي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير ما يوافق ما تقدم وروا الطبراني عن الحكم بن عتيبة مثل ذلك وروى وروى عن عبد الله بن زبير ما يوافقه وروى عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعالقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعمرة بنت عبد الرحمن وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم وسلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر والأسود بن يزيد وعبيد ابن عبد الله ابن الزبير ومقسم مولى ابن عباس وغيره عن عائشة رضي الله عنها مثله وكونها هي المبرأة المرادة من الآيات مشهور بالمتواتر فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في أصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب هامش في الأصل وأنها بقية في أسمته. انتهى الهامش واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب وأتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم واتهم أهل بيت النبوة بالسوء هامش في الأصل أهل البيت النبوء انتهى الهامش. ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقصه فكأنما نقص الله ومن نقص الله ورسوله فقد كفر وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب الله في قوله تعالى والطيبات للطيبين الآية ومن كذب الله فقد كفر ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبقى في أصمته بعد هذه الفاحشة فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو ظاهر يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح والحاصل أن قذفها كيفما كان يجب تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها وقد قال بعض المحققين من السادة وأما قذفها الآن فهو كفر وارتداد ولا يكتفى فيه بالجلد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله كما مر فيقتل ردة وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بجلدهم أي من تحذفها في زمنه مرة أو مرتين لأن القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذب القرآن وأما الآن فهو تكذيب للقرآن أما نتأمل في قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله الآية ومكذب القرآن كافر فليس له إلا السيف وضرب العنق انتهى ولا يخالف هذا قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الآية التحريم الآية العاشرة لأنه, لأنه روى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في الصمت وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححة من طرق ابن عباس رضي الله عنه في قوله فخانتاهما أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف فتلك خيانتهما هامش تفسير الطبري الجزء الثامن والعشرون الصفحة السبعون والمئة انتهى الهامش وروى ابن عساكر عن أشرس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بغت امرأة نبي قط هامش تفسير ابن كثير الجزء الرابع الصفحة الثالثة والتسعون والثلاثمائة عن الضحاك عن ابن عباس روح المعاني الجزء التاسع الصفحة السابعة عشرة بعد المئة انتهى الهامش وروى ابن جرير عن مجاهد لا ينبغي لمرأة إن كانت تحت نبينا أن تفجر هامش تنوير المقباس الصفحة الحادية الستون والثلاثمائة لم تفجر امرأة نبي قط انتهى الهامش ومن يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما صح ذلك عنه فهو من ضرب عبد الله بن عبي بن سلول الرأس المنافقين ولسان, ولسان حال رسول الله عليه وسلم يقول يا معشر المسلمين من يعذرني في من آذاني في أهلي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 فأين عنصار دينه ليقولوا نحن نعذرك يا رسول الله فيقومون بسيوفهم إلى هؤلاء الأشقياء الذين يكذبون الله ورسوله ويؤذونهما والمؤمنين فيبيدونهم ويتقربون بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هامش في الأصل ويتقربوا انتهى الهامش ويستوجبون بذلك شفاعته هامش في الأصل ويستوجب انتهى الهامش اللهم إنا نبرع إليك من قول هؤلاء المطرودين مطلب تكفير من حارب عليا ومنها تكفير من حارب عليا رضي الله عنه مرادهم بذلك عائشة وطلحة والزبير وأصحابهم ومعاوية وأصحابه وقد تواتر منهم صلى الله عليه وسلم ما يدل على إيمان هؤلاء وكون بعضهم مبشرا بالجنة وفي تكفيرهم تكذيب لذلك فإن لم يصيروا كفره بهذا التكذيب فلا شك أن يصيرون فسقة وذلك يكفي في خسارتهم في تجارتهم مطلب استهانتهم بأسماء الصحابة ومنه استهانتهم بأسماء الصحابة هامش في الأصل إهانتهم تفسير القمي الجزء الأول الصفحة الرابعة عشرة بعد المائتين انتهى الهامش ولا سيما العشرة وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تعظيمهم وإكرامهم وقد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه ويلزم من إهانة هؤلاء إياهم استخف... استخفافهم لذلك عندهم ومن اعتقد منهم ما يوجب إهانتهم فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر من وجوب إكرامهم وتعظيمهم ومن كذبه فيما ثبت عنه قطعا فقد كفر ومن عجب أنهم يتجنبون التسمية بأسماء الأصخاب ويسمون بأسماء الكلاب فما أبعدهم عن الصواب وأشبههم بأهل الضلال والعقاب مطلب انحصار الخلافة في إثنى عشر ومنها دعواهم انحصار الخلافة في إثنى عشر فإنهم كلهم بالنص والأبصار عن قبله هامش هكذا في الأصل ومعنى ذلك يزعمون أن ذلك بالنص منهاج الكرامة الصفحة الثامنة والسبعون انتهى الهامش وهذه دعوة بلا دليل مجتملة على كذب فبطلانها أظهر من أن يبين ويتوسلون بها إلى بطلان خلافة من سواهم هامش منهاج الكرامة صفحة الرابعة والتسعون والمئة انتهى الهامش إلى بطلان خلافة من سواهم في ذلك تكذيب لنصوص واردة في خلافة الخلفاء الراشدين وخلافة قريش مطلب العصمة ومنها إجابهم العصمة للاثنى عشرة بناء على أن العصمة عندهم شرط في الإمامة هامش انظر الكافي صفحة الرابعة والثمانين إلى الثالثة والتسعين انتهى الهامش وبطلان هذا أظهر ويلزم من اعتقادهم هذا مشاركة الأئمة الاثنى عشر الأنبياء في وصف العصمة هامش منهاج الكرامة الصفحة الثالثة والتسعون والمئة انتهى الهامش فإن قلنا إنها مخصوصة بهم لا توجد في غيرهم أو لا تلزم لغيرهم فإثباتها للأئمة جرم جسيم. قال في التجريد هامش شرح التجريد الورقة الخمسون والمئة انتهى الهامش الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تحصيلا للغرض قال شارحه هامش نفس المصدر الورقة الحادية والخمسون والمئة انتهى الهامش قال شارحه اختلفوا في أن الإمام هل يجب أن يكون معصوما أم لا؟ فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه والباقول بخلافه. ثم قال في المك وامتناع التسلسل يوجب أصمة الإمام إلى آخر ما ذكر والظاهر في وظاهر أن إيجاب الأصمة لأئمته من أكذابهم وأفترائهم لم يرد به دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح ولا من العقل السليم قاتلهم الله أن يفكون. مطلب فضل الإمام علي رضي الله عنه ومنها أنه قال ابن المطهر الحلي هامش انظر مختصرة تحفة الصفحة المئة انتهى الهامش اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير اولي العزم وفي تفضيله عليهم خلاف قال وأنا من المتوقفين في ذلك وكذلك الأئمة من آله وقال الطامسي في تجريده هامش شرح التجريد الورقة الثانية والستون والمئة انتهى الهامش وعلي أفضل الصحابة لكثرة جهاده إلى أن قال وظهور المعجزات عنه واختصاصه بالقربة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة ومساواة الأنبياء انتهى وقال الشارح هامش شرح التجريد الورقة الرابعة والستون والمئة انتهى الهامش وقال الشارح ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم انتهى وفي صحة هذا نظر وبعد فرض صحته لا يوجب المساواة لأن المشاركة في بعض الأوصاف لا تقتضي المساواة كما هو بديهي ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه أفضل منهم ومساويا لهم فقد كفر هامش في الأصل مساوي لهم انتهى الهامش وقد نقل على ذلك الإجماع عن غير واحد من العلماء فأي خير في قوم اعتقادهم يوجب كفرهم مطلب نفي ذرية الحسن رضي الله عنه ومنها قولهم إن الحسن بن علي لم يعقب وأن عاقبه قرض وأنه لم يبق من نسله الذكور أحد وهذا القول شائع فيهم وهم مجموعون عليه ولا يحتاج إلى إثباته كذا قيل ومنهم يدعي أن الحاج مثلهم كلهم وتوصل بذلك إلى أن يحصروا الإمامة في أولاد الحسين ومنهم في 12 وأي بطل الإمامة من قام بالدعوة من آل الحسن مع فضله وجلالتهم واتفاقهم بشروط الإمامة ومبايعة الناس لهم وصحة نسبتهم وعفور علمهم بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق فقاتلهم الله أن يؤفكون انظر إلى هؤلاء الأعداء لآل البيت المؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بإنكار نسب من يثبت نسبه قطعا أنه من ذريه الحسن رضي الله عنه وثبوت نسب ذريته متواتر ولا يخفى على ذي بصيرة وقد عد صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب من أفعال الجاهلية وقد ورد ما يدل على أن المهدية من ذرية الحسن رضي الله عنه كما راه أبو داود وغيره هامش أحاديث المهدي في أبي داود الجزء الرابع الصفحة الخامسة بعد الخمسمائة إلى السادسة بعد الخمسمائة مطلب خلافهم في خروج غيرهم من النار ومنها أنه قال الحلي في شرح التجريد هامش مختصر التحفة السابعة بعد المئتين انتهى الهامش اختلف الأئمة في غير الاثنى عشر عشرية من الفرق الإسلامية هل يخرجون من النار ويدخلون الجنة أم يخلدون فيها بأجمعهم قال والأكثرون على الثاني وقال شردمة بالأول وقال ابن نوبخت هامش مختصر التحفة الصفحة السابعة بعد المائتين انتهى الهامش يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة بل هم بالأعراف انتهى وهذا مبني على أن مذهبهم اعتقادهم أهل الجنة كفارا أو فساقا مع اعتقادهم أن الفاسق لا يخرج من النار أبدا وهذا يستلزم تكذيب ما صح أن صلى الله عليه وسلم من إخراج عصاة الموحدين من النار وما ورد في فضل السواد الأعظم الذين هم أهل السنة وقد صح أن الصحابة واخيار التابعين مذهب أهل السنة مذهبهم وقولهم هذا يشبه قول أهل الكتاب حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان أهودا أو نصارى البقرة الحادية عشرة بعد المئة. وكذلك هؤلاء يقولون بأفواههم لن يدخل الجنة إلا من كان رافضيا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، بل أفعالهم تقتضي حرمانهم عنها. مطلب مخالفتهم أهل السنة. ومنها أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاه فصاروا كلما فعل أهل السنة تركوه وإن تركوا شيئا فعلوه فخرجوا بذلك عن الدين رأسا فإن الشيطان سول لهم وأملى لهم وادعوا بأن هذه المخالفة علامة أنهم الفرقة الناجية هامش رمضات الجنات الجزء السادس الصفحة السادسة والثلاثمائة انتهى الهامش وقد قال صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هي السواد الأعظم وما أنا عليه وأصحابي هامش عليه مزيدة انتهى الهامش هكذا في الأصل ولعلها ظاهرة فيهم فلينظر إلى الفرق ومعتقداتهم وأعمالهم فيما وافقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما وافقته هي الفرقة الناجية وأهل السنة هم المتبعون لآثاره صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه كما لا يخفى على منصف ينظر بعين الحق فهم أحق أن يكونوا الفرقة الناجية وآثار النجاة الظاهرة هامش مجمع الزوائد الجزء السابع صفحة الثامنة والخمسون والمئتان مع اختلاف في اللفظ انتهى الهامش وآثار النجاة الظاهرة فيهم لاستقامتهم على الدين من غير تحريف وظهور مذهبه وشوكتهم في غالب البلاد ووجود العلماء المحققين والمحدثين والأولياء والصالحين فيهم وقد نزع الولاية عن الرافضة ثم سمع فيهم ولي قط انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي